المستهل هلهلة حور السماء والجنان البسماء هذا مولانا علي اجا يخطب اجا يخطب هل sava سورس والجنان البسماء والجنان البسماء هذا مولانا علي اجا يخطب فاطمة هذا افيه ايه <تصفيق> <تصفيق> هل هالت حور السما والجنان الباسمه هذا مولانا علي هي <تصفيق> هي. هذا مو... هي. هي هل هالت حور الجنان بخطبته لازم تجفف الزكية وحنت نور منها ونور من باسته والتقى الدين قلبهم مهجيت عشق يجري بالدم والسعادة عارمه عشق يجري بالدم والسعادة عارمه هذا مولانا علي جاي يا هذا مولانا علي اي جاي يخطاط اي هل هالت حورس وال صوتك وال جنان هذا مولانا علي اي اجي يخطاط اي النور بالنور تشعشع نجمة تكشف كل دياجر الظلم للزيجية الزود صرح القلم اسمع الجنات لغنت نغم اسمع الجنات لغنت نغم الزوج هيحة ملحمة ها أمر من بار السماء زوج هيحة ملحمة ها أمر من ب... سماء هذا مولانا علي جاي يكتب باطني مولانا علي جاي يكتب باطني هل هلت السماء وجلال الباس هل هلت هل هلت السماء وجلال اي يخ... هاد... ما في كف الفاطمه الا الولي من سنا النورين صوت يعتيلي فاطمه قالت امام الاولي امام الاولي هو قايل يازجي يدللي هو قايل يازجي يدللي <تصفيق> قلبي اسم تشيل ثمة والعروق المغرمة قلبي اسم تشيل ثمة والعروق المغرمة هذا مولانا عليه ايجا إيه إيه هذا مولانا علي حاجة يخطى الفاطق هل هل ادحو صوت والجنال اعلى اعلى هل هل هل ادحو السبا والجنال هذا مولانا هذا مولانا. مولانا علي حاجة يخطى الفاطق هذا مولانا هذا اي امارج البحر زاخر ها من بحر تزخر لا ال والدرر خاطر الافلاك هل الليل نجمر هي بلسم للذي قلب انكسر احروف تكتب بهالسمه والكواكب ترسمه احروف تكتب بهالسمه والكواكب ترسمه هذا مولا علي هذا مولا علي اي ايجا يخطاط هل هلك إيه. ايه هذا علي, إيه. هو نور مجمن نور الضوا هي بلسم للعشق قلب الدواء بينا بض بينا بذر روح مغرم والهوى بها ينجح من لثمها بالجوى بيها ينجح من اللي ثمها بالجوة بيها ذابة سالمة أم أبوها العالمة بيها ذابة سالمة أم أبوها هذا مولانا علي إيجا يخبر الهلد الهلد حور السفر والجنان الباصمة <تصفيق> الهلد حور السفر والجنان هذا موت للشاعر علي الحمود <تصفيق> إيه إيه هذا موت بيهم أصبح ممتل بيت النبي وليودهم لازم لها يختبي فاز من قلب وسيطة مطلبة فاز من <تصفيق> الله وردكم بيهم أصبح ممتل بيت النبي وليودهم لازم لها يختبي فاز من قال ابو وصيته ما طلابي يصيح لور التجى مش ما تبي يصيح لور التجى بش ما هذا مولانا عليه ايه ايه هذا مولانا علي اجي يخطفها هل, هل, هل السماء والجنان الناس هل هيلات هل, هل, هل الاستاذ علي الحمود ايه ايه هذا مولانا علي اجي يخطفها هذا مولانا هذا ما <سعاج> ايه هلا بيهم أصبح ممتلي بيهم أصبح ممتلي بيت النبي وليودهم لازم لها يحتبي فاز من قلب وسيت مطلبي أصيح لورد الإجابة شمات بي أصيح لورد الإجابة توتر وتروي الضمه والجنان مقدمه هذا مولى علي اي هذا مولى اجا اجا هل هلت هل هلت حر السماء والجنان هذا مولا علي هذا مولا هذا احسنتم رحم الله والديكم واحسن الشاعر علي الحمود